موقع الله يقدم ليلة العمر ليلة العمر ليلة القدس ليلة القدس. ليلة العمر خير من الف ساعة. سميت ليلة القدر لعظم قدرها عبادة في ليلة واحده تفوق العبادة في ثمانين سنة وأكثر تخيلوا ذلك فضل الله الساعه في ليله القدر افضل من ستين الف ساعه في غيرها ليله مسلمة ليله لا شر فيها ليله يقدر الله فيها الخير والسلام والرحمه الركعه فيها أعلى من ستين الف ركعه في غيرها جاء في بعض الاحاديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عدد الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة كعدد الحصى في الأرض تخيل الرسول أل قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة بالشهر ما تعرفش إمتى؟ ورحمة النبي بالأمة أن يخفي ربنا عن نبينا وأن يخفي نبينا عنا ليلة القدر في ليلة محدودة معلومة ليجتهد اهل الفضل في الطاعة والعبادة في الليالي المترية كلها بلت العمر حطى فيها الصائمين صر رحمك ولو بتليفون. صالح كل من بينك وبينه مساحنة اكرر القرآن صل فيها حتى تتفطر قدمك قمها كلها